إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم كنا اخذنا ايها الاخوه الأحبة او كان الدرس حول اسمي الشريف الرقيب سبحانه وتعالى ولم نستكمل الآن ان شاء الله عز وجل يعني خلاصة سريعة ثم نستكمل ما كنا قد توقفنا عنده يقول مصنف حفظه الله أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن وذكر هذه المواضع ومن ذلك وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وسياق الآية وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يعني حسبك الله عز وجل شاهدا عليك في بلاغك وارسلناك انظر هنا اخواني وكفى بالله شهيدا وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا على انك رسول كفى بالله حسبك الله تعالى شاهدا عليك انك رسول يعني في بلاغ الرساله والى اخره من الاف التعبير وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن قلنا معه في أحدهما اسمه الشهيد قلنا من هذا إن الله كان عليكم رقيبا يعني حفيظا محسيا الأعمال متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم لأنه إيه جاءت في معرض إيه واتقوا الله الذي تساءلن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يعني الله سبحانه وتعالى عليكم رقيب هفير يحصي هذه الأعمال ويتفقد رعايتكم حرمة الأرحام وصلتكم إياه كما أنه يتفقد قطعكمها فهو يحصي عليكم قطع هذه الأرحام ويحصي عليكم تضيع يعني تضيعكم حرمتها قلنا أول السلة صح؟ يعني ذكرنا انه ايه يحصي عليكم اعمالكم متفقدا رعايتكم حرمه ارحامكم إياه حرم وصله اياه حرمه وكلمه صله ثم ذكرنا ايه القطع إيه؟ يعني هو رقيب يحصي يتفقد الرعايه يعني يعلم هذا ويعلم هذا ويحفظ هذا سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه لا هذا ولا هذا السلب والإيجاب فهو الحفيظ المحصي على الناس أعمالهم في صلة هذه الأرحام وفي قطعها نسأل الله أن يوفقنا للصلة وعدم القطع ومعنى الشهيد أي أو ومعنى الشهيد المطالع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء سمع جميع الأصوات خفية وزيدها يعني الله عز وجل هو المطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء إيه؟ فهو يسمع جميع الأصوات الخفي والجلي ويبصر الموجودات جميعها الدقيق والجلي الصغير والكبير سبحانه وتعالى ومعنى الرقيب المطلع على ما أكنت الصدور تخفيه الصدور القائم على كل نفس مما كسبت بما كسبت الذي حفظ المخلوقات واجراها على احسن نظام وعلى اكمل تدبير رقيب للمبصرات ببصره رقيب للمسموعات بسمعه رقيب على المخلوقات جميعها بعلمه إذا هذا معنا الرقيب وبعض الاخوه راجعونا يعني ببعض المعاني الدقيقة وعندنا تحرج الحقيقه ايها الاخوه الاحبه أن نتفلسف بأي زيادة لماذا؟ لأن هذه القضية يجب أن يكون لنا من سبقنا بهذا التعبير بهذا الكلام من يعني ائمه هذا الدين من العلماء قالوا هذه الأقوال أن الحقيقة هناك تداخلات رهيب شوف الآن الشهيد الرخيم بعد ذلك سيأتي ايه المهيمن المحيط المقيت الواسع حينما تأتي قضية المحيط الشهيد الرقيب العليم إيه؟ يعني ترون يعني أنه هناك معاني جامعة مع دقائق دقيقة جدا أو هناك فلا نستطيع أن نتكلم أو نتحدث عن فروق إلا أن يكون هناك من سبقنا علماء طبعا ما شاء الله العلماء وكذا ينظرون في أقوال أئمة اللغة وفي يعني فقه اللغة وينظرون في قضية الدقائق ويعللون ويحيون لكن إذا لم يكننا من سبقنا في هذا الأمر فالأخضر التوقف تكون هذه يالا بالله بداية إيه بداية الزلل ان الإنسان من عندي يعني يتكلم ويقول أشياء فالأفضل أن يتوقف فهو الأتقى لله سبحانه وتعالى وما يعني ينقسك أو ولا يعيبك اصلا أن تتوقف عند هذه الجيات أو لا يعيبك أن تتوسع في هذه الفروق التي حقيقة ليس فيها الدليل والبرهر اصلا هذه حتى يبلغ الإنسان منزله هذه المنزلة حقيقة يحتاج إلى إمامة في اللغة إلى إمامة في فقه اللغة إلى إمامة في قضية يعني أو قدرة كبيرة في معاني المفردات والمعاجم معاجم اللغة واضح أخواني حتى يستطيع حقيقة أن يستخرج ومع ذلك سيأتي الكلام بعد قليل أو ليس بعد قليل يعني سيات الكلام حول كلمة المقيت مثلا في درسنا القادم إن شاء الله عز وجل المقيت يعني مثلاً الكلام حول أنه يوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات والأرزاق يعني هنا البعض يقول ايه هو الحفيظ هو الحسيب هو القدير هو الواصب هو الرزاق على كلمة إيش المقيت يعني صور هذه الكلمات التي تقال يعني من بعضهم هذه نقلها ابن كثير رحمه الله ولن يقول كذا فلان يقول كذا فلان يقول كذا ف... طيب ومن يتامل مدل هذين الاسمين نجد بينهم اقول لانه يعني شيئا من الترادف وذكرنا كلام الشيخ العلام السعدي رحمه الله تعالى وقد قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حريم وكان الله على كل شيء قدير وهو معكم أينما كنتم والله بمحتمل وصير هذا يكسب مقام إيه؟ مقام الإحسان المراقبة ومن ثمرت هذين الاسمين العظيمين أن حقيقة أن يتعبد المرء بمقام الإحسان والاحسان ان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك العب... ونحن هذه مشكلة الأمة عدم تعبد الله عز وجل أنهم لا يعبدون بالفعل وأنهم لم يبلغوا مقام الإحسان إلا من رحمه الله عز وجل لكن نحن نحتاج إلى أن نستمتع بهذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه هي المراقبة هذه ثامرته هذين الاسمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وذكرنا هذا المعنى وذكرنا حديث جبريل عليه السلام في تعريف الإحسان نسال الله أن يعني يبلغنا هذا المقام وكذلك قلنا يعني هذه النصوص وهي معناه يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في الأعمال في جميع الأعمال وكل الأحوال لأن المراقبه ثمره من ثمار علم العبد بأن الله عز وجل رقيب عليه والله جاء رقيب لكن إيش ثمرت أنه رقيب سميع عليم بصير إيش ما هي الثمرة ما هي الثمرة لو كان الانسان بالفعل يعني حينما نقول السلطان يسمع ما نقول هنالك من يبلغ الكلام للسلطان الناس تخاف لك هذا الكلام قد يؤول ليته يبلغ مسجلا كما هو المشكله قد ينقل ويكون سوء في فهم الناقل اليس كذلك فالانسان يخاف كيف إذا علم مثلا بعض الأماكن يقولون هذا المكان مراقب يضعون لافتة مراقبة الكاميرات على التصوير هذا مرتبط مثلا كذا بالأمن محلات حتى إيه؟ يعني يروحوا أنفسهم من الاعتداءات ومن الإشكالات فالإنسان حينما يعلم أن هناك مراقبة مراقبة الحقيقية معنى ذلك كيف الإنسان هل يرضى الإنسان الذي عنده الحياة أن يخلع الملابس أمام الناس ما. إيه؟ أو أن يفعل أي شيء السارق يسرق وهو, وهو يعني يختفي وكثير من الأعمال هذه اللي فيها المنكرات يحاول استخفاء فثمرت أن الله عز وجل رقيب وشهيد يجب أن تؤثر في الإنسان عمليا أن يرى من نفسه أنه قد أفاد من ها من هذا المعتقد أن الله عز وجل رقيب شهيد يجب أن تؤثر في التجارة في توبته إلى الله عز وجل في طلبه العلم في معاملته يعني الأبوين في في في, يعني في السلوكات في الأخلاق يجب أن يشعر من نفسه أنه تأثر وتغير وت... يجب أن يؤثر ولا يستفدنا الله سبحانه سميع بصير عليم شهيد رقيب وهذا لم يتغير فيه شيء الناس لهم عليه الحقوق من, سن من سنين طويلة وهو على هذا الحال لم يعني يرجع لهم دينارا واحدة الحقوق المتعلقة بالله عز وجل ما يعني الحقوق المتعلقة بالعباد لم يفعل من ذلك من شيء هذه الثمرة إحسان التوبة إحسان علاقة مع الله عز وجل يشعر من نفسه التغير أنها تغير في حياته واضحة شباب لذلك يعني هذه المراقبة هي المنزلة العلية من منازل السائرين الله عز وجل الدهر الآخرة يقول الشاعر إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يقفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واشتناب الغفلة ودوام الذكر تنمي هذا الأمر بدوام الذكر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت إذا أردت أن تنمي حقيقة هذه الأسماء والإيمان زد وينقص والإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يعني كيف يبتلي ويهتري وكذا فينبغي أن نجدد إيماننا وأن نجدد هذه الأسماء لا بد أن تكون ثوابت عند الإنسان في دوام الذكر إيه؟ وحضور القلب وتواصل بالحق وتواصل بالصبر والحرص على الأخوة الطيبين الفضلاء الذين يعني تغرف منهم السلوكات الطيبة وتتأثر إيجابياً ايها الاخوه الأحبة وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل أخرى لذة متعة ثلاث من كنا فيه وجد بهم حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان بالطاعه حينما تترك شيئا لله عز وجل حقيقة في البداية تكون أمور صعبة لكن إذا كنت قد تركت لله وكنت مخلصا وصادقا تشعر بلذة ومتعة لا تسويها لله من لذات الدنيا لذة ومتعة كبيرة جدا ومن ترك شيئا الله عوضه الله خيرا منه فهذا هو السرور يعني حقيقة يعني ب حضور القلب واستحبار هذه المعاني تورث بالفعل لحلاوة الإيمان نسعى الله أن يطعمناها وهناك كلام الفعل لبعضهم إنه لتمر بأوقات أقول فيها ان كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم في عيش طيب طبعا وإن هذا العيش من عيش الجنة لكن حتى السرور هو يريد أن يقول يعني يكون في متعة إيمانية كيف الإنسان مثلا يتحررية القدير في ساعة يكون حاسب نفسه يشعر بصفاء ونقاء كأنه لا يمشي على وجه الأرض كأنه في عالم آخر فبعضهم يقول إذا كان أهل الجنه في مثل هذا ما شاء الله في عيش طيب وإن؟ إذا كان هذا يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر هذا كله هو على يعني عبارة عن مفتاح لباب الجنة هو ما دخل الجنة ويه بس مفتاح مفتاح مفاتيح لكن بالفعل هذه المعاني هي معاني من السعادة وهذا جزء الله على معاد الآن يعني ما تدري إذا أردت ان تقيس هذا مع متعة لذة الجنة يعني إذا كان مثلا هو الآن بطمأنين بسبب طاعة من الطاعات إنسان كان فيه إخلاص وطاف يعني سعى طاف مثلا حول كعبة وسعى بين الصفة والمروى وهو في دعاء وتضرع وابتهال وبكاء وما شاء الله ولذة متعة كبيرة جدا ماذا ما هي نسبة هذه السعادة ما سعادة أهل الجنة لا يعلم هذا إلا إيه إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم هذا إلا رب العالمين عز وجل لكن هذا يذكر بهذا حقيقة فهنا يعني يذكر هذا الحديث لا طعم الإيمان من رضي بالله ربا لا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وقال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإذا كان هناك خلل في تقديم محبة الله عز وجل ومحبة النبي عليه السلام إذا كان هناك خلل في تقديمها على, الهوى على هوى الإنسان ينقص من الإيمان من المحبة من اللذة ينقص من, من هذه اللذة ومن طعم الإيمان من حلاوة الإيمان بقدر, بقدر معين وكذلك من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله الشيطان يعني يلبس على الإنسان فترى يفعل هذا قل لك والله أنا أريد أن أطعم مثلا فلان أدعو للطعام أهدي هدية أعطي أفعل كذا الشيطان يلبس عليه يعني في من مصالح الدنيا قل لك والله هذا مثلا يعني لصاحب قرار ممكن إيه يعني تتيسر لنا مصلحة هذا هذه غفله لا لأن الله عز وجل بيده خزائن السموات والاراضي الله بيده كل شيء اخلص الله عز وجل في هذا العمل جاهد نفسك واخلص الله فالله عز وجل بيده كل شيء لكن الشيطان ايه يلبس على الانسان يلبس يقول لك والله يعني تعمل هذا العمل كذا والله يعني ممكن هذا إيه نستفيد منه في كذا في وظيفة في منها في كذا في اي شيء من امور الدنيا الثانيه فاللي هذا كان الخلل في طعم الايمان الاصل ان الانسان من خلال ايمانيته وحبه ربه عز وجل وحبه نبيه صلى الله وحبه اخوانه في الله ولكرهه الكفر ان يتذوق حلاوه الايمان احلى من الكنافه وأحلى من الحلو... الحلويات كلها ها؟ لذة ومتعة كبيرة جدا لكن إذا كان في إشكال حقيقة في... في... في هذا المعتقد وإشكال وخلل في حب ربه عز وجل هنالك نقص وخلل ونقص في حب النبي عليه السلام وعنده نقص في حبه لأخوانه في الله سبحانه وتعالى ما, ي... ما يعظم قدر المحبة يعني ليس عنده تعظيم قدر المحب في الله لإخوانه ف وكذلك مسألة الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار هذا خلل في الإيمان فيوميا يجب أن تشعر من نفسك ولا أقول يوميا فحسب بل يعني من خلال اليوم مرات متكررة, متكررة, متكرره تمر مرورا سريعا الخوف من الكفر الخوف من الكفر الخوف من الكفر الى درجه تبكيك هذا هنا تشعر بحلاوه الايمان المحبه الاخوه في الله تشعر بالفعل يعني انك من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله الحب لله الحب الصادق لله هذا يورث الى حلاوة تشعر إن تشعر بطعم هذه حلاوة ولكن ماذا نقول إذا كان الإنسان يأكل بعض الأطعمة تنقصة التعسير والتحري إلى آخره يشعر مباشرة والله ناقصها هذه إنك إيش؟ إنك تملحها ناقصها ليمون ناقصها هي الحلاوة ناقصها السكر ناقصة لكن هنا ليس هنالك من حساب في مسائل الإيمان إنه والله من يشعر بحلاوة الإيمان طعم هذا الشاي وطعم القهوة من يشعر فيها بطعم يعني أنا مسكوم أو إنه هذه القهوة مثلا قديمة أو إنه هذا الشاي فاسد أو نوعية الشجير صالحة عسب المثال أو نوعية الطعام أو الطهي غير صحيح غير جيد دائما إنسان يعني ذواق عند الذوق والحس هنا ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلامي دينا ثلاثة من كن فيه وجد بإن حلاوة الإيمان هذا يعني عملية يجب أن نحسب عملية جرد الدفاتر فواتير الذمم ونظبط الحسابات كلها على أصول قواعد يعني الحساب والمحاسبة والقواعد الاقتصاد ووضطها ونضبط الكمبيوتر يبدأ يعد ويحسب وزبط ورتب الأمور حتى تكون يعني بطريقة يشعر فيها بحلاوة الإيمان مستشفى مباشرة على طول علاج مطلوب علاج مطلوب إبر فوري ومطلوب إجراء عمليات يعني جراحية حتى إيه بالفعل نشعر بها الحلاوة لابد بد إيه الشاب ده استئصال والشاب القمام يعني ولا وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم لذلك الصحابة رضي ما كانوا يترددون لعمل خير للتبرع بالمال إيه إيه اللي يأتي بنصف ماله وليأتي بماله كله وليأتي بأقل وبي يعني بربع المال وثلث المال بي إيه اللي أخذ حتى إنها لهم يقول انظر أي زوجتي هويت تصور يريد أن يقدمها لأخيه من المهاجرين يريد أن يقدمها لاخوانه قل بارك الله لك في أهلك ومارك دلني على السوق يعني حلاوة الإيمان كيف حلاوة الإيمان تجعل الانسان يضحي بالمال يضحي بالدم يضحي بنفسه يضحي بكل شيء لمن؟ يوجد لها له حلاوة الإيمان لأن حلاوة الإيمان أغلى من كل شيء أحلى من كل شيء فإذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك انشراحا فاتهم فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقلة عين فحيث لم يجد ذلك الإنسان إذا ما وجد ذلك فعمله مدخول دخل فيه ما يعيقه عن تحقيق المراد دخل في قلبه ما يعيقه عن ذوق طعم الإيمان هذه قاعدة جليل قاعدة عظيمة إخواني إذا لم تجد العامل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب تعالى شكور إيش معنى شكور؟ لا يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين حيث لم يجد ذلك لمجد يجد الحلاوة في القلب لم يجد القوة في الفؤاد لم يجد الانشراح في نفسه لمجد يجد قرة العين فعمله مدخول ما هو ليس بنقي وليس بصاف من ثمرات هذين الاسمين أنهما يحملان الإنسان أيها الأخوة أن يراقب نفسه قبل العمل وفي العمل هل حركه عليه يعني هو النفس أو المحرك هو الله عز وجل فإن كان الله عز وجل أنضاه وإلا تركه وهذا هو الإخلاص أو عليه أن يجاهد نفسه أن يكون مباشرة لله سبحانه وتعالى ونالك أقوال عن بعضهم يقول رحم الله عبدا وقف عند همه حينما يكون عنده هم بالعمل يريد هم عزم عندك الهم عندك العزم عندك عمضاء العمل التنفيذ يعني أن يمضي هذا العمل يقول رحم الله عبدا وقف عند همه فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر هذه المراقبة مراقبة ايش العبد في طاعه الله سبحانه وتعالى وهو أن يكون مخلصا فيها مراقبة في المعصية تكون بالتوبه والندم والاقلاع واحد بعض إخواننا اخونا العسل الله السلف الله وعسلنا جميعا ذكر طلب منا أن نذكر قصة ذلك الرجل الذي يعني وهو من بني إسرائيل سأل رجل أن يشتفه ألف دينار مسؤول أن رجل من بني إسرائيل سأل رجلا أن, أن يسلفه ألف دينار ألف دينار في السابق يعني ليس كتاب الآن دينار هقيمة ها؟ فكيف ألف دينار سابقا فقال له ائتني بشهداء يعني أشهدهم عليك فقال كفى بالله شهيدا قال فأئتني بكفيل قال كفى بالله كفيلة قال صدقت قال فدفع إليه ألف دينار إلى أجل مسمى هذا إنه رقيب شهيد سبحان الله واليقين على رب العالمين سبحانه وتعالى قال صدقت قال فدفع إليه ألف دينار إلى أجل مسمى فخرج في البحر وقضى حاجته وجاء الأجل الموعد الذي يعني أجل له فطلب مركبة حتى يذهب ويسدد الدين فلم يجده فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها ألف دينار وكتب صحيفه الى صاحبها ثم زجج موضع موضعها يعني سوى موضع النقر اصلحه حتى يمسك المال ويحفظ ما في جوفه إيه؟ دخل. ثم اتى بها البحر فقال اللهم يناجي ربه يدعو ربه سبحانه وتعالى يناجي الرقيب الشهيد سبحانه وتعالى اللهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلان ألف دينار فسألني شهودة وسألني كفيرة فقلت كفى بالله كفيرة فرضي بك رضي بك يا رب وقد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بحقه فلم أجد وإن استودعتكها أنت تحفظ الوداع والامانات وتحفظ كل شيء أنا استودعتكها إيه؟ سلمتك هذه الوديعة لتسلمها لصاحبها وتحفظها من سواها، فرما بها في البحر فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا يقدم بماله على الموعد ايه, الآن إيه؟ على الموعد خرج ينتظر فإذا هو بالخشبه التي فيها المال قال لك ناخذها حطب هذه نستفيد منها فأخذها حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيفه فيها المال فيها ايه صحيفه للكتابه فأخذها فلما قدم الرجل قاله اني لم أجد مركبا يخرج فقال إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة إيه؟ فانصرف بالألف راشدة أو فانصرف بالألف راشدة يعني إيه جاب أتى بألف أخرى يعني أتى بألف أخرى من باب الأخذ بالأسباب وليس من باب عدم الثقة بالله لأنه قل لك إذا أنا عندي مثلاً معاصو وعندي ذنوب إيه ولذلك الله عز وجل ما استجاب دعائي أخذ بالأسباب بالالف الأخرى هنا إخواني هذه قصة من غرائب القصص من عجائبه وهذا حديث ثابت أبدا لا غبر هذا حديث. حديث ثابت صحيح أنا أسأل سؤالا لو افترضنا يعني في مكان معين واسع على مساحة معينة واستخدام عدد معين مع تقنيات ومع أجهزة معينة للبحث عن شيء وإنسان قال أنا أرمي هذا وهذا عندي هناك من أهل اختصاص من يلقط هذا يعني موافق العقل ممكن ولا غير ممكن واضح المبنى مش السؤال. ممكن ولا غير ممكن على مساحة أو مسافة كذا وكذا يعني ممكن على مسافة يعني كما يقال فراسي يقول كذا كيلو بلغة اللغه يعني الحديثة كيلو كلمه فرنسي كيلو معناها ألف إيه كيلو سايكيم كيلو متر كيلو غرام طيب هذا الآن على هذا البعد من كذا يعني كما يقال كذا كيلو لكن الآن عندنا أجهزة دقيقة وعندنا يعني خبراء وعندنا بالتقنيات لاكتشاف هذا الشيء الذي هذا كله ماشي مقبول مقبول غير مقبول مقبول طب فكيف رب العالمين الخبير العليم السميع خارق كل شيء سبحانه وتعالى وهذا قال انت يا رب كفيري انت يا رب شهيد او انت يعني تركت هذا الامر لك فوضتك به وانت كفيلي وانت فالاول قال لك طلب الكفي طلب الشهيد كفى بالله كفيل وكفى بالله شهيدا يعني وافق شنو كما خالتنا الاثنين استوعب على بعض ما شاء الله الاستيعاب وصدق الله فصدقهما سبحانه وتعالى هذا الامر يذكرنا بقصة إيه؟ يعني وحي ربنا ايحاء ربنا الى ايه الى ام موسى عليه السلام ا فإذا خفت عليه فالقيه في اليوم اذا خاف عليه ارميه في البحر إذا خاف عليه أنت ارميه في هالبحر ان رده اليك هذا الشهيد الرقيب الحفير السميع خارق السماوات والارض كانت خايفه عليه راحت تلقته في البحر وإيش رجع من ويل العزم من الرسل إيه؟ سبحان الله أدي يعني البحر لمن؟ من الذي خلق البحر؟ المشكلة التعامل يجب أن نتعامل مع الأسماء والصفات. تذكر اسم الخالق والشهيد والرقيب. لما الإنسان يقول لك عندي يضرب على صدري، ولا خلاص أخي مالك عندي بيتك عندي. ايش انت, انت تكون حامل هم. أذكر أن يعني شخصين تنازع في مال ومش عارف أنت شخص. ضم ذاك المبلغ مبلغ كبير جدا، المبلغ ايش حوالي يعني ثلاثين دينار، بس الجاي يبدو كلاهما ما شاء الله يعني من أهل الفلاس جاء وكذا وحوالي فترة طويلة بعدين لما ذكر المبلغ استغرب قال خلاص توكل الله أخرج المبلغ وتفضلوا وقاموا قبلوا رأسيه يعني مش عارف ايش وكذا قال يعني هذا بعض الناس الآن تأتي إلى الألف والألفين والعشرة والمئة ألف وال والمليون تكون ايه مثل الفلس عند بعض الناس طب رب العالمين هو الخالق وحفظ هذه الامور ليس كمثله شيء لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء ايهما اعظم ولا يعوده حفظهما عن السماوات والارضين وإلا ان الانسان ولا يحفظ هذه الامانه الالف دينار في الخشبه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذن، ولا يحفظ الأرض النار إلا بالخشب. بعض الناس قد يقول إيش القصة يعني قصة غريبة معقولة مليون معقول مليار معقول حط يعني من الأرقام مشيئة من المعقول إيش معقول إيش عقل معقول وعقل يعقل الله خالق كل شيء عز وجل أنا كل شيء قدير لا أجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكن متعة التوكل على الله هي أعظم متعة. متعه التوكل على الله سبحانه وتعالى هي أعظم متعه وهذا يا إخواني بالفعل يعني رأينا في قصص والله أمور يعني رأي عين في أمور تقول هذه معجزات لكن سبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى جعل حتى السنن تتخلف وأنضى هذه الأمور بقدرته وبعظمته سبحانه وتعالى ف. هذه من ثمرت الشهيد الرقيب والثمرات كبيرة وكثيرة وكثيرة جدا اسال الله عز وجل أن يجعلنا من يسمعنا القوة في احسنه أحسن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزياركم الله شكرا بلوم <تصفيق> <سبحانكو بالأسلح. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>